بُوكتو. 40. أربعون. أربعون. de السؤال عن الطريق. السؤال عن الطريق. scusacima. من فضلك. Mă puteți ajuta? Heliți-ma, heliți-ma. Unde este aici un restaurant bun? Aieni ești aici un restaurant bun? aici un restaurant bun? Iați li jumătatea dreaptă. Mergeți apoi puțin drept înainte. Și apoi mergeți apoi puțin drept înainte. Mergeți apoi puțin drept înainte. Mergeți apoi puțin drept înainte. Mergeți apoi puțin drept înainte. Mergeți apoi 100 de metri la apoi ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. ثم اذهب لجهة اليمين مئة متر. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. يمكنك أيضا أن تأخذ الترين. puteți purși simplu să mă يمكنك أيضا أن تسير خلفي. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Cum ajung la stadionul كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ أصل إلى استاد كرة القدم. ترجل بودل. اقطع الجسر. اقطع الجسر. مرجت برين تونيل. اعبر النفق. اعبر النفق. مرجت بنا لألتقي لسمفور. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Săr Virați prima stradă la dreapta. Yaminen, și, yaminen, și Mergeți apoi, drept înainte la următoarea intersecție. Și, apoi, drept înainte la următoarea intersecție. apoi, drept înainte la următoarea intersecție. Și, apoi, drept la على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. سكوزاتيما كم أرجع للاэрودوّار؟ من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ جل ما بيني لواط متروول. الأفضل أن تأخذ المترو. الافضل ان تاخذ المترو. مرجيتس <تصفيق> اركب حتى اخر محطه. حتى آخر محطة.